التسجيل الثالث عشر استمع إلى الكلمات ثم اختر الكلمة المناسبة مما بين القوسين وانطق العبارة ألف خاتم النبيين باء فأحسنهم خلقا تاء رسول الله فاء صفات الرسل